العزيز الغفار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي احتجب عن خلقه بحجب الأستار والأنوار وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار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 فمع اللقاء الرابع والثلاثين من سلسلة دروس وعبر من قصار السور كان حديثنا في المحاضرة الماضية عن سورة المطففين وكانت سورة كما بينا مدنية وهذه الليلة سنعيش مرة أخرى مع سورة مكية تميزت بقلة آياتها وكثرة معانيها وعظيم وقعها على أسلوب القرآن المكي قوية في الخطاب شديدة في العتاب لمن كفر برب الأرباب ومسبب الأسباب إنها سورة تذكر بلقاء الملك الجبار وتذكر حال الناس وانقسامهم إلى فريقين مؤمنين وكفار إنها سورة بيّنت حال الأبرار في دار القرار وحال الفجار في أليم النار إنها سورة الانفطار قال عنها النبي المختار صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله بن عمر والحديث مخرج في السلسلة أنه صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين أي من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة وكأنه يراه بعينيه وهذا من بديع الأسلوب في التعليم ومن جوامع الكلم التي أوتيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يعيش المسلم بعض أهوال القيامة بفكره من خلال قراءة آيات ربه وخالقه فإن من الأمور الغيبية التي ترد على الفكر ويتخيلها العقل ويصورها الخيال لكن ثمة أمورا لا يجوز تصورها ولا تخيلها بل ينبغي سد الباب على نفسك في الوصول إلى كنهها وماهيتها مثل ذات الله وصفاته عز وجل لأنها أمور تفوق العقل أما ما ذكر في الجنة أو في النار فإنه إذا قرأ الإنسان الآيات والأخبار وسمع المواعظ والآثار فإنه لابد أن يدور في خلده شيء من صور تلك أو شيء من صور هذين الدارين دار القرار وجهنم والعياذ بالله وهذا لا ضرر على الإنسان فيه ولا يعاتب عليه وليس هذا من التكلف ولذلك ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب كأن على رؤوسهم الطير من شدة الانتباه وقوة التركيز وهذا ناتج عن فصاحة اللسان وبراعة البيان والقوة في التعبير التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا وصف لهم الجنة كأنهم وصطها وإذا وصف لهم النار اهتز المسجد بالبكاء ولذلك أنصح كل داعية أن يتأسى فقط برسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطابة والإلقاء وأن لا يتكلف في التشبه بعمر أو بزيد فإن عمرا وزيدا ليس بمعصومين وكلما تتبع الإنسان أثر النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوب الدعوة كلما حقق من النجاحات ما لا يتصوروا ولا يخطر على باله أبدا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عيد فليقرأ هذه السورة الثلاثة إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت أما تفسير سورة الانشقاق فقد مضى منذ أسبوعين وأما التكوير فإننا نترك تفسيرها لما بعد رمضان بإذن الله عز وجل وأما سورة الانفطار فهي التي سنعيش مع آياتها قلت إنها سورة مكية لا سبب لنزولها فنزولها ابتدائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت الآية تبدأ بآدات الشرط إذا إذا السماء انفطرت أي إذا السماء انشقت فالانفطار هو الانشقاق تقول العرب فطرت ناب البعير يعني شققته وهذا كقوله تعالى كما قال الحافظ ابن كثير كقوله السماء منفطر به كان وعده مفعولا إذا السماء انفطرت متى هذا يوم القيامة تنفطر السماء وتتشقق السماء هذا السقف المحفوظ وهذا السقف العالي المرفوع يتغير حاله تتغير ماهيته إذا ما أمر الله عز وجل هذه السماء بالانفطار فإنها تمتثل لأمر خالقها إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت شرط ثاني وإذا الكواكب انتثرت الكواكب جمع كوكب كالنجوم والأجرام وغير ذلك ومنها الشمس والقمر أيضا وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت تخيل هذه النجوم التي تغطي هذا الأفق هذه الكواكب التي جعلها الله عز وجل زينة للسماء الدنيا وحفظا من كل شيطان مارد تتساقط وتتناثر هنا وهناك تخيلوا معي هذا الفزع وهذا الرعب الذي يلحق البشرية حينما تبدأ هذه الكواكب والنجوم في التساقط والتناثر الناس لا يتحملون في الدنيا تساقط حبات البرد الناس لا يتحملون في الدنيا المطر الشديد فما ظنكم إذا كانت كواكب الناس لا يتحملون إذا سقطت مركبة فضائية فإنها تهلك الحرث والنسل وتحرق الأخضر واليابس فما ظنكم بالكواكب والنجوم وإذا الكواكب انتثرت شرط ثالث وإذا البحار فجرت البحار هذه المخلوقات العجيبة التي تمثل سلثاء او سلثي الكرة الارضية تتفجر والبحار لها احوال يوم القيامة تارت انتوقت سجرت اوقدت واضلمت ومنه قوله تعالى والبحر المسجور يعني الموقود تتقد كلها تصير حمما وهذه حالة من احوالها ايضا لان هذه الامور وهذه المخلوقات تمر بمراحل يوم القيامة وإذا البحار فجرت قال ابن عباس أي اختلط بعضها ببعض انفجر بعضها في بعض وقال قتادة أي اختلط مالحها بعذبها وإذا البحار فجرت وإذا القبور بأثرت شرط رابع وإذا القبور بأثرت أي قبور الأموات تباثر وتنفجر كما قال تعالى أفلا يعلم إذا بأثرة ما في القبور تباثر القبور لتخرج ما فيها ليخرج الناس أحياء قياما لله رب العالمين وإذا القبور بأثرت يأتي جواب الشرط علمت نفس ما قدمت وأخرت اربع جمل شرطية اربع اربع ايات متتاليات يذكر الله عز وجل فيها بعض احوال القيامة لانها ليست كل الاحوال هذه من اجل ان يأتي هذا الجواب علمت كل نفس علمت نفس ما قدمت واخرت تعلم كل نفس في ذلك اليوم إذا ما حصلت هذه الأهوال تعلم ما قدمت وما أخرت تعلم ما قدمت من عمل صالح وما أخرت تعلم ما قدمت من عمل طالح وما أخرت قال ابن عباس وعكرمه وقتاده تعلم كل نفس ما أدت من الفرائض التي قدمتها واخرت الفرائض التي ضيعتها علمت نفس ما قدمت واخرت وقال الامام ابن جرير وهو اختيار محمد ابن كعب ايضا القرضي علمت نفس ما قدمت ما قدمت من عمل صالح بين يدي الله عز وجل واخرت اي مما سنته فعمل به بعدها فعمل به بعدها علمت نفس ما قدمت واخرت والمعاني كلها صحيحة وبعد ان ذكر ربنا عز وجل تلك الاهوال واثبت تحقق علم جميع الناس باعمالهم الماضية والمستقبلة وما قدموا وما اخروا من صالح الاعمال وغيرها تنتقل السورة تنتقل بنداء لكافة الناس نداء كله توبيخ كله لو كله تعزير كله تهديد فأقول عز وجل يا أيها الإنسان إذا سمعت الله ينادي بهذا النداء فأعره سمعك وقلبك الله ينادي عليك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال الحافظ ابن كثير وهذا تهديد من الله عز وجل خلافا لقول من, قائل لقول من قال إنه لبيان الجواب الذي بعده الكريم حتى قال بعضهم غره كرمه بل المعنى يا أيها الإنسان ما أقدمك على معصية ربك العظيم يا أيها الإنسان ما خدعك بربك العظيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما الذي دفعك لأن تعصي ربك العظيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه الآية فقال غره والله جهله وقال الفضيل بن عياض الوائذ البليغ رحمه الله لو قال لي ما غرك لقلت ستورك المرخاه ستورك المرخاه أي ستورك التي أرخيتها بيني وبينك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فإنه فإن كل من عصى الله عز وجل فإنه قد خدع نفسه في الحقيقة وغر بنفسه ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك أي الذي أوجدك من العدم وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه أن الله هو خالق الإنسان أما تلك النظرية الكاذبة والعقيدة الكافرة والقولة الاثمة والفرية الزائفة فانها تناقض صريح القرآن وتعارض جميع الشرائع السماوية التي اتى بها الانبياء والمرسلون تلك النظرية التي تتبنى هذا الاعتقاد بان, بأن الانسان لم يكن أبوه آدم ولم يأتي من آدم عليه السلام بل نشأ عن هذه الطريقة طريقة النشوء والتطور فإن من تبنى هذه العقيدة الكافرة وزعم بأن الإنسان وجد في هذا الكون عن طريق النشوء والتطور فكان أول ما بدأ جرثومة تتحرك على وجه الماء ثم تحولت هذه الجرثومة فصار الضفدعا فأضحت هذه الضفدع سمكة فأصبحت السمكة قردا فصار هذا القرد إنسانا كان القرد غبيا ثم تمدن فصار عبقريا وهكذا نشأ وهكذا خلق فالطبيعة هي التي خلقت الإنسان هذا هو قوله وهذه عقيدته التي يتبنها كثير ممن ينسب إلى هذا الدين نعوذ بالله من الكفر والزيغ والضلال بعد الهداية والتوحيد وهي والله نظرية خرقاء لها هدف رئيس وجذور عميقة تهدف إلى إنكار وجود الخالق جل جلاله وإبطال جميع الشرائع والكفر بالأنبياء والمرسلين ليس إلا وصدق الله إذ يقول ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين وهي نظرية باطلة نقلا وعقلا أما من حيث النقل فإن النقول عن الأنبياء والمرسلين تدل على بطلانها وعلى أن الإنسان خلقه خالق وأوجده موجد وأحدثه محدث وأن وأنه ينزل من سلالة آدم عليه السلام وأما من حيث العقل فإنني أقصد بذلك العقل السليم الذي لم ينفذ فيه الشيطان الرجيم لأن نظرية النشوء والتطور نظرية باطلة لأن التطور في الأصل عقلا لا يتوقف فلماذا لم تصر هذه القردة التي تعيش على هذه المعمورة إلى بشر هذه الأيام ما سمعنا قردا صار يتكلم أو تطورت خلقته ثم نحن إذا كنا قردة لماذا لم نصر رجالا آليين مثلا لماذا توقفت التطور إلى هذه المرحلة فهي نظرية باطلة بكل المقاييس إن الذي يتبين هذه العقيدة لو قيل له أرأيت الصاروخ الذي اختراته أرأيت الطائرة التي صنعتها هذا الصاروخ وهذه الطائرة خلقتهم الطبيعة سيرضى سيغضى لا شك كيف قلت وأنا الذي قضيت نصف عمر في اكتشافها واختراعها وصناعتها سبحان الله هذا ابتكارٌ, ابتكار مخلوق وهو مخلوق ابتكر من قبل مخلوق فما ظنكم بالخلق الذي ما ابتكر بل وجد بأمر الله وقدرة الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولذلك يحسن بكم أيها المسلمون إذا أردتم أن تدعوا غير المسلمين إلى الله أن تبدأوا بأصل الأصول لأن كثيرا من الناس مع الأسف ممن نعيش بين ظهورهم غلب عليهم الإلحاد وتأثروا بهذه النظرية فإذا توصلت إلى إقناع الطرف المقابل من خلال المعقول أم المنقول من خلال المعقول إلى المنقول لأنه لا يؤمن بالمنقول هو أصلا من خلال المعقول إلى إثبات وجود الله عز وجل فإنك تكون قد حققت انتصارا كبيرا وقد قمت بخطوة هائلة بعد ذلك يتيسر لك دعوته إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة ثم هكذا شيئا فشيئا حتى تصل بهذا الطرف المقابل إلى الإيمان وإلى المراد والله عز وجل أنزل كتابه وتكررت في هذا الكتاب العظيم الآيات التي تذكر بخلق الإنسان وبتنقله عبر هذه المراحل من أجل أن يذكر البشرية بأنه لا خالق إلا الله جل وعلا لا خالق غيره ولا رب سواه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما الذي دفعك إلى عصيانه وهو الذي امتن عليك بعفوه وإحسانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث بسر بن جيحاشن القراشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في يده بصق ثم وضع أسبوعه عليها وقال قال الله عز وجل ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد أي حركة فجمعت المال ومنعت حتى إذا بلغت التراقي أي الروح الترقيه قلت أتصدق وأن أوان الصدقة وأن أوان الصدقة ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة والحديث مخرج في صحيح الجامع وغيره ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك نعم هذه حقيقة أخرى لم يقتصر الأمر على الخلق والإيجاد بل على التسوية والتعديل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فسواك فعدلك أي فقومك في أحسن هيئة وأعظم وأبهى خلقة وأكمل تقويم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك أي ركبك أيها الإنسان ربك في الصورة التي شاء قال مجاهد رحمه الله أي جعل الشبه إما إلى الأبي وإما إلى الأم وإما إلى العم وإما إلى الخال في أي صورة ما شاء ركبك ركبك وخلقك على صورة شاءها الله سبحانه وتعالى لكنها صورة حسنة صورة قويمة خلقة معتدلة في أي صورة ما شاء ركبك الله عز وجل هو الذي يركب الإنسان على أي صورة يشاء وبذلك تبطل نظرية الاستنساخ ما أدري سمعتم بها والمسمع من التحكم في ماء للرجل وماء المرأة في إنشاء الإنسان على الكيفية التي يريدون فإذا أرادوا أن يكون الإنسان له عينان زرقوان تصرفوا وهذا كله باطل ويرده القرآن في أي صورة ما شاء ركبك فإن الله عز وجل من تمام قدرته أن يخلق الإنسان على صورة تغير صورة أبويه أمر عجب جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود الرجل ما كان أسود اللون وامرأته كذلك شوف لو حدثت هذه لأحد الناس اليوم نصارت كارثة يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مقصده فإنه عرض بزوجته يعني كأنه قال الولد ليس مني وهذا لا شك أنه سبب للشك والريبة عدم فإن عدم مشابهة الولد لأبيه أمر يدعو إلى الشك وهذا قد يكون أمرا طبيعيا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه, ما أنكر عليه ولذلك العرب تقول في مثل مشهور نعرفه إن, أن من شابه أبه فما ظلم والرجل كان صاحب إبل والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعلم بضرب الامثال لكن يضرب المثل بحسب الشخص الذي امامه يضرب له المثل بمحيطه الذي يعيش فيه قال هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها قال حمر جمع احمر حمر قال هل فيها من اورق يعني على لون الورق على لون الفضة يعني ابيض هل فيها من اورق قال نعم قال فما تقول قال عسى أن يكون قد نزعه عرق يعني له سلالة فقال وابنك هذا عسى أن يكون نزعه عرق وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال وولدك هذا فانظر في أي صورة ما شاء ركبك والله عز وجل قادرا على أن يركب هذه النطفة وأن يجعلها على خلق خلقة قبيحة لبعض الحيوانات مثلا لكن بلطفه وحلمه وعفوه عز وجل أنه ركب الإنسان في أحسن تقويل في أي صورة ما شاء ركبت وبعد هذا التوبيخ وهذا التذكير بهذه الحقيقة العظيمة يأتي الرد على كل من اعتقد عقيدة باطلة على كل من اعتقد أن عبادة غير الله هي العبادة الصحيحة أو على كل من اعتقد أن الله أن الإنسان ليس له خالق يأتي الرد بقوله سبحانه كلا ليس الأمر كما تعتقدون ليس الحال كما تقولون كلا فهي أداة ززر وردع كلا بل تكذبون بالدين بل تكذبون بالدين تكذيبكم بالدين أي بالجزاء هو الذي دفعكم إلى هذه العقيدة هو الذي كان سببا في أن تقولوا هذا القول كلا بل تكذبون بالدين والدين هو الجزاء ومنه قول العربي كما تدين تدان كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إن عليكم أيها الناس أي والحال أنه عليكم حافظين وهم الملائكة الحفظة الذين يحفظون على بني آدم أعمالهم فيسطرون عليهم أقوالهم وأفعالهم وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين قال عز وجل ويسل عليكم حفظة وقد مضى وقد مضى أن هذا الوصف للملائكة يتضمن معنيين حفظهم للإنسان كما في قوله تعالى له من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله والمعنى الثاني حفظ الأعمال وكتابتها كراما كاتبين وصفهم الله عز وجل بالكرم كاتبين يكتبون عليك أعمالك يسجلون عليك أقوالك كما قال الرب عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ستكتب شهادتهم ويسألون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كل شيء مكتوب وأيضا أعطى الله تعالى هؤلاء الملائكة عليهم السلام من المؤهلات ما لا ينسون به أعمالك ما يحفظون به أعمالك فلا يشتبه عليهم شيء لا يشتبه عليهم عمل بعمل أو زمن بزمن أو مكان بمكان الكل مسجل كل حركة كل سكنة كل كلمة كل حرف مسجل على الإنسان أرأيتم أيها الناس لو قيل لبعض سائق السيارات إن هذا الطريق كله رادارات هل سيجاوز السرعة المضروبة والتي ألزم الناس بها أرأيتم لو قيل سنضع لكم كاميراهات في كل طريق في كل اجتماع كل تحركاتكم مسجلة كل كلمة تقولونها مسجلة كيف سيكون الناس ها؟ سيعيشون كأنهم في قمقم عرفت القمقم هذا الذي يكون في قاع البحر يعيش في العفريت على الأسطورة المعروفة سيراقبون أنفسهم في كل خلوة وجلوة في كل طريق وفي كل منعرج فلماذا نسوا أن الله عز وجل وكل بهم ملائكة لا يغيبون أبدا إن هذه الكاميراهات وهذه الرادارات وهذه الأجهزة كلها التي قد توضع للإنسان قد يقع لها خلل قد يغيب الإنسان عنها لكن الملائكة لا يفارقونك لا في صحو ولا في منام لا في سفر ولا في حضر لا في نور ولا في ظلام كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قال الشنقطين وفي الآية إشارة إلى أنه ينبغي على ولاة الأمور أن يستكتب الكتاب الحاذقين ولذلك ذكر الفقهاء في كتب الفقه في كتاب القضاء أن على القاضي أن يستكتب يعني أن يطب كاتبا حاذقا أمينا له خط جيد استنباطا من هذه الآية وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حتى قال بعض أهل العلم إن النية قد يطلع الله عز وجل الملك عليها فيكتبها الحسد الذي وقع يكتب الخيانة التي وقعت في القلب تكتب الغدر الذي وقع في القلب يكتب كل ذلك يسجل لماذا حتى تقوم الحجة على الناس يوم أن يناد على الإنسان ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا مثاله لو أن تلميذا أو طالبا في معهد أو كلية كان لا يحترم الدوام ولا يقوم بما يجب عليه وتسجل عليه كل مرة شيء ثم يدعى في آخر العام من قبل المدية أو الناظر تعال انظر هذه أقوالك هذه أعمالك هذه نتيجتك سوف يتحسر هذا في أمر بسيط في جانب جوانب الحياة فما ظنكم بتسجيل كل شيء من الأقوال والأفعال الأمر في الحقيقة يطيش له العقل السليم والله نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يعفو عنا وإياكم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم بعد ذكر هؤلاء الحافظة من الملائكة الذين يحفظون على بني آدم أعمالهم انتقلت السورة لتذكر مآل الفريقين مآل الناس فإن مآل الناس قسمين لا ثالث بينهما إما فائزين وإما غير ذلك إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم الأبرار جمع بر والأبرار هم الذين بروا الله عز وجل بالقيام بفرائضه واجتناب زواجره سئل الحسن البصري رحمه الله عن الأبرار فقال هم الذين لا يؤذون شيئا حتى الذر حتى النمل الذر هو النمل والذر هي النمل في اللغة إن الأبرار لفي نعيم لفي جنات ونعيم لفي سعادة وحبور وهو نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الفجار الكفار الذين كذبوا الله عز وجل الذين كذبوا بالأنبياء والرسل وإن الفجار لفي جحيم والفجار جمع في الفجار جمع فاجر وقد يقال جمع فجار أيضا فهي من صيغ المبالغة والفجور في الأصل في الأصل إقلاب الحق إلى باطل عمدا وهي صفة من صفات المنافقين ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه قصرة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وذكر منها وإذا خاصم فجر أن يقلب الحق إلى باطل عمداً هذا فجور في اللغة وقد يطلق على الفحشاء مثل الزنا واللواط وغير ذلك بالفجور أيضاً وإن الفجار لفي جحيم أي في نار وفي عذاب وإن الفجار, وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين أن يعذبون في هذه الجحيم وبهذه النار يوم الدين يوم الجزاء ويوم الحساب يوم القيامة ولكن أيضا عذبوا بها في البرزخ فإن الكافر من حين أن يموت يبدأ عذابه بل منذ زيارة ملك الموت ونزول ملك الموت وملائكة الموت عليه يبدأ العذاب كما قال عز وجل والذين كفروا فتعسا لهم وأضل نعم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين أي هؤلاء الفجار وهؤلاء الكفار ليسوا بغائبين عن الجحيم وعن النار لحظة واحدة ولا ساعة واحدة ولا يوما واحدة قال الشنقيطي وهي من الأدلة التي دلت على خلود الكفار في النار وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين لا يخفف عنهم من عذابها لا يخفف عنهم من عذابها يستغيثون فلا يغاثون يستنقذون فلا ينقذون يسترحمون فلا يرحمون أبدا ولا لحظة ولا لحظة فضلا عن الساعة وعن اليوم وعن السنة وعن الدهور لابثين فيها أحقابا حقبا بعد حقب بلا نهاية خالدين فيها أبدا عادنا الله وإياكم وما هم عنها بغائب لا غبون عنها أبدا فهم حاضرون فيها وهي حاضرة لهم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ما فيه موت لا يموت فيها ولا يحيا لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أشعرك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يوم الدين والاستفهام للتهويل والتفخيم والتعظيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وهذا أسلوب إطناب كما قال علماء البلاغة من أجل أن يؤكد هول هذا اليوم الذي يفوق هوله الخيال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر إنه العدل أيها الإخوة في اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا ينفع أحد أحدا لا تملك نفس لنفس خلاصا فلا يملك الأب خلاص ابنه ولا الأم خلاص ابنها ولا العكس جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناد يوما عشيرته وقال يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار فأني لا أملك لكم من الله شيئا بل التفت إلى فاطمة قال يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فوالله إني لا أملك لك من الله شيئا الله أكبر بضعة رسول الله ينتهي كل شيء الأنبياء ينادي كل واحد منهم بذلك اليوم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري لا يرحمك أب ولا تعطف عليك أم الحسنة عندك يوم القيامة أغلى من الدنيا وما فيها لأن بحسنة واحدة قد يرجح ميزان الحسنات فتفوز فتفوز بأعالي الجنات وبسيئة واحدة أو إذا تخلف ميزان الحسنات ونقصتك أو نقصت العبد حسنة واحدة ولم تداركه رحمة الرحيم الرحمن فإنه قد يهلك والعياذ بالله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم لابنته شيئا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من؟ بنت رسول الله لا يملك لها شيئا ويقول أنقذ نفسك من النار إذن أمك معك وأبوك معك الله المستعان يوم يفر المرء من أخيه يهرب منه وأمه وأبيه كأنه لا يعرفه سبحان الله في ذلك اليوم تتقطع الأواصل تتقطع العلاقات انتهى كل شيء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه زوجته وبني. التي كانت فراشة بنوه الذين خرجوا من صلبه الكل يلادي نفس نفس لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه لأن الهولة شديد لأن الفزع عظيم لأنها النار والعياذ بالله فلا يرضى أحد أن يضحي من أجل أحد في الدنيا قد تقع التضحية بين الناس قد يقع الإيثار لكن في الآخرة لا إيثار وهل هناك إيثار بأليم النار فمن يتحمل النار فالكل ينادي نفسي, نفسي حتى الأنبياء وهم أرحم الناس بالناس ينادون نفسي نفسي إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذا يقول أنا لها في المقام المحمود إذا طلبوا من الأنبياء الشفاعة الكبرى يوم لا تملك نفس لنفس شيء عول على نفسك لا تعول على ولدك لا تعول على أقاربك عول على نفسك يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله الأمر يومئذ لله من كان آمرا في هذه الدنيا سحب منه الأمر يوم القيامة لا أمر صار مأمور الآن من كان ملكا في هذه الدنيا صار مملوكا في الآخرة من كان رئيسا صار مرؤوسا من كان متبوعا صار تابعا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرة والأمر يومئذ لله لا تكلم مخلوق ولا ينطق بشر إلا إذا أذن له الرحمن وقال صوابا ولا تسمع في ذلك اليوم إلا الهمس إلا الهمس فقط ما يستطيع أن مخلوق أبدا إلا إذا أذن الله عز وجل له والأمر يومئذ لله هو سبحانه وتعالى الآمر في ذلك اليوم في هذه الدنيا الأمراء والآمرون كثيرون الكل يريد أن يأمر حتى راعي الغنم لكن في الآخرة لا أمر إلا لله جل جلاله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سورة قليلة آياتها انظروا إلى معانيها قد تضمنت واحتوت على فوائد بلغية أولها الطباق في قوله تعالى قدمت وأخرت ثانيا المقابلة اللطيفة بين مصير الأبرار ومصير الفجار إن الأبرار لا في نعيم وإن الفجار لا جحيم ثالثا التنكير للتهويل والتفخير في قوله نعيم وجحيم خامسا الإطناب في تكرار هاتين هذه الآية وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا أسلوب الأطناب من أجل أن يؤكد عظمة وهول هذا اليوم ومن الفوائد البلغية أيضا السجع المرصع إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وفي قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين هذا التوافق في الفواصل من المحسنات البديعية الاستفهام للتوبيخ في قوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم كما أنها احتوت على فوائد أولا اثباتوا يوم القيامة فأن هذه الأهوال تكون في ذلك اليوم العصيب ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت وإذا القبور بعثرت من أجل أن يأخرج الأموات أحياء لله رب العالمين ويستفاد من هذه السورة أن يوم القيامة يتذكر الإنسان أعماله أنا الآن لو سألتك ماذا عملت منذ خمس سنوات تجيب؟ ما تستطيع لكن يوم القيامة تعلم كل ما عملت قد يكون هذا على سبيل الإجمال وقد يكون هذا على سبيل التفصيل والظاهر أنه على سبيل الإجمال يوم القيامة لكن على سبيل التفصيل إذا قرأت الكتاب وجدت كل صغيرة وكل كبيرة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويستفاد من هذه السورة أن على الإنسان أن يترك بعده يعني بعد أن يت أو قبل أن يتوفى يترك عملاً صالحا يذر عليه بالحسن وهذا لا تفسير ابن جرير ومحمد ابن كعب في قوله علمت نفس ما قدمت واخرت اي واخرت من سنة يعمل بها وليس المراد ان تحدث في الدين ما ليس منه لا بل ان تفعل خيرا مما هو مشروع يتأسى الناس بك فيه ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يتوب إلى الله من كل معصية فإن الله عظيم كريم والعظيم الكريم الحليم ينبغي أن يقابل كرمه وعظمته وحلمه وعفوه وستره ورحمته وآلاؤه ينبغي أن يقابل كل ذلك بالإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أن يقابل ذلك بطاعة الواحد الديان أن يشكر الرب عز وجل بالعمل اعملوا آل داود شكرا ويستفاد من هذه الصورة أن الله خالق الإنسان وهي إبطال لتلك العقيدة الباطلة الكافرة ويستفاد من هذه الصورة أن الإنسان مخلوق على أحسن هيئة وعلى أبهى خلقة ولذلك لا يجوز أن يوبخ شخص شخصا آخر بأن أنفه كبير أو أذناه طويلتان فإن الله عز وجل هو الذي سواه خلقه وسواه وعدله في الصورة التي أراد الله تعالى وهذا من السخرية التي نهين عنها يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من النساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقا من اين اخذنا هات <تصفيق> الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبت الله يركب الإنسان بحسب مشيئته وإرادته ولا يتصرف في تلك الخليقة إلا خالقها هذا ينبغي أن يستقر في قلوبنا بعض الناس إذا رأى زوجته حاملة قال الله أكثر من النظر إليه ليش قال حتى يأتي الولد بشبه اعتقادات عجيبة ويستفاد من هذه السورة أن التكذيب بالدين وبالجزائي هو الكفر بعينه وهو الداعي إلى كل باطل ومن ذلك اعتقاد أن الإنسان ما خلقه الله عز وجل والعياذ بالله كلا بل تكذبون بالدين رد على تلك العقيدة وعلى ما شابهها من العقائد ويستفاد من هذه الصورة إثبات الملائكة الذين يحفظون على الناس أعمالهم ويتفرع على هذا أن الإنسان عليه أن أن لا يقول إني وحدي وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن يخفى عليه يغيب. وإذا كنت في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني راقب الله عز وجل في سرك وعلانيتك ولكن هل تجعل عبادة المراقبة وعبادة الإحسان للملكين لرقيب وعتيد أم للعزيز المجيد الثاني وإلا لكن صرفت العبادة إلى غير الله لا تقول أه فيه ملك لا فيه رب الملائكة إياك أن تخطئ في اعتقادك وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين ويستفاد من هذه السورة أن الملائكة عباد مكرمون وصفوا بها بصفة الكرم والبهاء ويستفاد من هذه السورة أن الملائكة تعلم ما نفعل فلا يخفي عليها شيء من أسرارنا وهذا يدعو إلى أن نستحي من الله سبحانه وتعالى وأن نستحي أيضا من الملائكة ويستفاد ثم نستحي من الملائكة ويستفاد من هذه السورة إثبات الجنة إن الأبرار لفي نعيم ويستفاد من هذه السورة إثبات النار وإن الفجار لفي جحيم ويستفاد من هذه السورة أن الفجار والكفار خالدون في النار ولا خروج لهم منها وما هم عنها بغائبين ويستفاد من هذه السورة عظمة يوم الدين وهوله حيث أن الله عظمه وهوله والعظيم إذا عظم شيئا فإنه يكون عظيم ويستفاد من هذه السورة أن يوم القيامة يوم يفصل فيه بين الناس هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين قال بعض المفسرين الفصل يفصل بين الإبن وأبيه بين الأخ وأخيه بين الأم وأولادها يا أيها الناس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 إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين لا يشفع إبراهيم لآزر لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبوي ولعمل نعم ولذلك نقول ينبغي أن تعتمد على نفسك وأن تعول على عملك فإن كل نفس بما كسبت رهينه من عمل صالحا فلنفسه ومن أسأف عليها ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى شدة الهول والفزع الذي كان سببا في أن لا يلتفت الإنسان إلى أقرب أقاربه أرأيت لو أن أناسا في مكان أصيب بهول أو فزع كحريق شب أو فيظان ماء طم وعمل الأم أول ما تفكر في أي شيء في أبنائها بل قد تضحي بنفسها من أجل هذا الوليد صحيح أم لا يوم القيامة لا يوجد هذا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكار وما هم بسكار ولكن عذاب الله شديد هول عظيم أعانى الله وإياكم عليه ويستفاد من هذه السورة ثبوت الملك المطلق لله عز وجل فإنه لا أمر معه يوم القيامة ولذلك جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يوما فقال يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه طي السجل للكتب ثم ينادي ربنا عز وجل أي أنا الملك أين الملوك أنا الملك أين ملوك الأرض وجعل صلى الله عليه وسلم يكررها مرات يقول ابن عمر حتى مال المنبر به وخشنا أن يصبت من قوة صرخته عليه الصلاة والسلام أين ملوك الأرض لأنه لا سائل يظمها غيره ولا مجيب يقال لمن الملك اليوم فيجيب نفسه تبارك وتعالى جواب العظمة والجلال لله الواحد القهار والأمر يومئذ لله نسأل الله تعالى أن يجرن وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدهم الله وأولئك هم أولو الألباب ونسأله عز وجل أن يجعلن وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته نفعن الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما صرف فيه من الآيات والذكر الحكيم وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته بمنه وكرمه ورزقنا وإياكم تدبره والعمل به وإحلال حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند حدوده والإيمان بمتشابهه إنه خير مسؤول وأكرم مأمين.